بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على لا شهيد وإنه لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ اللخبيث